سورة المناسقون بسم الله الرحمن الرحيم اذا يجلنا اتمنى تقول قر ونشهد عمينك I'll never let you go, never Je hebt mij niet verlaten, wat een goede taak voor mij. Je hebt mij لا يَنَالُوا الْكُفْرَ حَتَّىٰ يَمُوتُوا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ لَمُتَشَابِهُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ وَلَٰكِنَّ الْعِزَّةَ فِي الْكُفْرِ لِلْكَافِرِينَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ من وَيَرْزُقْهُ مِنْ على لَا يَحْتَسِبُ الله يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أولى الأرحام الذين لا يخرجون لا يخرجون من الجنة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 يَا رَبِّ يَا رَبِّ نَادِ بِكُم أَنَّ بِكُم أَمْنٌ بِكُلِّ وَنَادِ بِكُم Nu ben ik weer op pad naar de stad van de heer. Ik ben weer op pad naar de stad van de heer. Ik ben weer op pad naar de stad Ik ben weer op pad naar de stad daa en de van de de